الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين آمين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تنكينا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها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 ما كسبوا ا تريدون من أضل الله ومن يضلل الله فلا تضل له سبيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِنْ لَوْ تَكْفُرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَجْتَحِدُوا مِنْهُمْ مَهْرًا حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف فَاللَّهُ فَاقْدُرُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَجِدُوهُمْ وَلِيَوَلَّنَّ وَلَا نَصِيرَ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَ وحصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل